بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مازلنا نتابع كلامنا في الباب الأول من القسم الأول في كتاب الشفاء لإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الباب الذي خصصه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم أي من خلال ما قاله القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه القرآن الكريم من الفضائل والإكرامات والإفضالات والإحسانات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توقفنا عند الفصل التاسع من هذا الباب وهذا الفصل خصصه الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى للحديث عن الفضائل الواردة في سورة الفتح سورة الفتح بالخصوص لأن هذه السورة كما ذكرنا في الدرس السابق فيها من الاكرامات والاحسانات من الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء الكثير ولذلك خصصها بفصل خاص لكون النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها ايما فرح وسر بها ايما سرور لما نزلت عليه قال لي عمر رضي الله تعالى عنه لقد نزلت علي سوره هي احب الي من حمر النعم او احب الي مما طلعت عليه الشمس يعني احب اليها من كل شيء لأن ما الذي تطلع عليه الشمس الشمس تطلع على الكون كله فهذه الصوره احب الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الكون كله وكذلك حمر النعم يعني حمر النعم, يعني النعم الكثيره الابل الكثيره والذهب الكثير وغير ذلك من الأموال الحمراء كالذهب و والإبل كالذهبي والإبل حمر النعم, النعم هم هي ماذا؟ هي الإبل والبقر والغنم وأفضلها وأكرمها وأجودها الإبل ولذلك حمر النعم يعني يقصد ماذا؟ يقصد يقصد الإبل لغلاء ثمنها ولكونها يعني ينتقل بها الإنسان من مكان إلى مكان يعني فيها بالنسبة للعرب يعني يفهمون قيمة الجمل وقيمة الناقة في حياتهم لكونها سفينة الصحراء كما يسميها الشعراء سفينة بر تحت خد زمامها يعني لا بغير ينتقل من مكان إلى مكان عنده السفينة ديره وإشن هي الناقة عليها طعامه وعليها شرابه وعليها رح... رحاه يعني احتر رحاك يديره فوق... فوق الجمل و... و... و... ويتحن عليه على كل حال نبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الصورة أفضل من ذلك كله إشن هي هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا انظر الى هذه الاكرامات غير في المقدمه غير في ديال الصوره فيها اكرامات عديده جدا ان فتحنا لك فتحا مبينا نزلت عقب صلح الحديبية وقد اشار الى هذا في الدرس الدرس السابق فسال الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أهو هو فتح هل يعتبر صلح الحديبيه فتحا قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اي والله يعني انه فتح وك وكان الصحابه اخذوا هذه الجمله من الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون للتابعين بعدهم كنتم تعدون الفتح فتح مكه ونحن نعد الفتحة صلحة الحديبية عبد الله بن مسعود وغيره من كبار الصحابة قالوا كنا نعد نحن صلحة الحديبية فتحا وأنتم تعدون فتح مكة فتحا أيهما الفتح الفتح في علنه هو فتح مكة ولكن مفتاحه هو هو صلحة الحديبية بمعنى أهد الصلح نتائجه هي التي أدت إلى فتح مكة هي التي جعلت فتح مكة سريعا اتيا يعني بعد حين أي بعد مدة قليلة جدا بعد سنتين صورة الحديثة في السنة السادسة للهجرة في ذي السنه السادسة للهجرة وفتح مكة في رمضان في السنة الثامنة للهجرة يعني أقل من سنتين يعني سنتان ينقصهما ماذا؟ ينقصهما شهر ونصف قريبا سنتان ينقصهما شهر ونصف قريبا وقد اشرنا في الدرس السابق إلى هاتين السنتين دخل فيهما في دين الله عز وجل أكثر ممن من دخل منذ بداية الإسلام أكثر ممن من دخل منذ بداية الإسلام أي أكثر ممن من دخل منذ عشرين سنة مضت عشرين سنة من الدعوة دخل في دين الله عز وجل في عامين ديال لبن وفتح مكة دخل فيها الآلاف المؤلفة من من من المسلمين ولم يدخل هذا العدد في عشرين سنة التي عانى فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والدليل على ذلك أن صلحة الحديبية حضرها كم من الصحابة ألفون وأربعمائة حوالي ألفون وأربعمائة كما قال جابر وغيره رضي الله تعالى عنه يعني ربعة عشر مئة وفتح مكة الذي جاء بعده بسنتين كم؟ كم؟ عاشرة آلاف يعني من 14 مئة إلى عشرة آلاف إيش حال؟ إيش حال منضع تقريبا؟ يعني تمانية أضعاف تمانية أضعاف العدد الموجود في, ح... في سلح الحديبيه تواجد في فتح مكة. هذا دليل؟ من أين أتى هذا العدد؟ هذا عشر آلاف؟ من جات؟ جات من هذه المدة ديال العامين. شنو السبب؟ ما السر في ذلك؟ السر في ذلك انتشار الامن وعدم الخوف انتشار الأمن وعدم الخوف فالاسلام دين الحريه فاذا تركت الانسان وانصفته يفكر فاذا فكر مليا يعتقد ان هذا الدين دين الحق واذا أرهب الانسان على نفسه وماله فانه ما يستطيع ان يقبل اي دين فلذلك الإسلام ليس دين إرهاب كما يسمي الغربيين أو كما يصبه الغربيون به ولكنه دين الحرية لما وجد الناس حريتهم يعتنقوا الإسلام لما أرهبتهم قريش والقبائل الأخرى ما يستطيعون أن يدخلوا ما يستطيعون أن يدخلوا في دين الله عز وجل لأنهم أمام سطوات المشركين أمام عراقل وهذه العراقل هي الزعامات الشركية الموجودة في جزيرة العربي آنذاك فلما وضعت هذه الزعامات الحرب بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنين دخل الناس في دين الله اختلطوا في الأسواق اختلطوا في المناسبات مع المسلمين وتحدث الناس إليهم بالقرآن الكريم وبلغوا إليهم كلمات الله وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الإسلام طريقه إلى قلوبهم وجد الإسلام سبيله إلى قلوبهم بسبب الأمن والاستقرار المنتشرين بسبب المدة وبسبب هذا الصلح إذن إنه فتح لانه جاءنا بعشرة بعشرة آلاف منين أتى بها أتى بها من هذا الصلح الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشرك قريش يقول قاضي عيض رحمه الله تعالى هو يختصر ولا هو لا يريد أن يسرد السورة كلها ولكنه يختصر المضامين الوالدة في السورة المضامين ديال, ديال السورة الفتح يقول تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه يعني إنسترونس قالك فيه كل شيء قالك هذه السورة هذه الآيات الأولية في هذه السورة تضمنت من فضل الله عز وجل على نبيه ومن ثناء الله عز وجل على نبيه ومن كريم الله عز وجل على نبيه ومن نعمة الله عز وجل على نبيه ما يقصر دونه الوصف يعني ما تقدرش أنت توصف أوصف تتعي ما تقدرش توصف هذاك المقدار الذي دلت عليه هذه الآيات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب إلي من الدنيا وما فيها فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين أنظر إلى التعبير كيف الناس كي يعبره إن أفتحنا لك فتحنا مبينا وصفه القاضي بما قضاه قضاء بينا هذا قضاء الله سبحانه وتعالى هذا الفتح من أقضية الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فتحا مبينا أي فتحا ظاهرا يعلمه القريب ويعلمه البعيد هذا الفتح لما رآه الناس دخلوا في دين الله عز وجل كما ذكرنا لما رآه الناس توافدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتك مع قريش يعني بقي الاحتكاك بينه وبين قريش يوم له ويوم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لما انحصرت قريش وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ما الذي حدث اتت القبائل الأخرى بدون احتكاك وإنما اتت مذعنة مسلمة مؤلنة اسلامها فسمي ذلك العام الذي ولي الفتح فتح مكة فسمي, فسمي بعام الوفود فأسلم في عام الوفود أكثر ممن أسلم من ذي قبل. وش كنت أقول على الرقم ولا لا. بدر شحل حضر فيها من السحابة. آآ كنت مية وردتاش وربعة تاش. وحود. الف. والمشي لكونا ثلاثة آلاف. من حود أي بياه? الف وردعمية. فتح مكة? عشرة آلاف. حجة الوداع مية ألف. حاجة الودع مئة ألف من 314 في بدر إلى مئة ألف مئة ألف حاجة الودع منين جت هذه مئة ألف؟ جت من عامل وفود جت من إذا جاء نصر الله وهو بدر والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا عامل وفود فسبح انتهت مهمته فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان إنه كان سوابا إذن ف هذا الفتح بإعلان مبين، لأنه سرى على القبائل العربية كلها وليس على الأمة وحدها بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون. أوكي؟ كيف شرحلك؟ كعب رب العبارة ديالو. ما تقدم وما تأخر. قال غير مؤاخذ بما كان وما يكون والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه شيء وما سيكون منه شيء يغضب الله عز وجل ولكن هذا يقول العلماء هذا دليل على تمام العصماتي للنبي صلى الله عليه وسلم غفر ما تقدم لو كان ولكن لم يكن وغفر ما تأخر بمعنى وعده بالعصماتي أنه لا يتمنه إلا إلا خير فهذا تمام العصماتي نشوف هذا ال المعناه الدلالة عندما ياتي الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى عن الشفاعة حديث عن الشفاعة عندما يذهب الناس يوم القيامة إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيذكرون له خصائصه ومناقبه أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي يذكرون مزايا خصائص التي كانت له ولم تكن لغيره ولكنه يذكر خطيئتها يقول لنا اكلتوا من الشجرة وقد نهني الله عز وجل عنها. وهذا السنة خصنا نحتفظ بها. ما, ما دي السنة. نزيلة كي مجدوا فيك. طبارك الله تبارك الله تبارك الله ما تنساش الخطايا ديالك. ما تنساش الدنوب ديالك. ما تقول الناس قالوا مزيان صاف انت مزيان. هذا الشيء اللي ما كيشوفوه هراء صعيب. لان من لغة تبغي شي حاجة اللي خيبة. كتخبى خبا. من لغة شي حاجة مزيانة. كتبا إذا الناس كيشفوا غير اللي مزيان ما كيشفوش لأخير الخير ما كيشفوش إذا انت إلى الناس كيذكروا كي كيدكرو الشيء اللي فيك مزيان خس كنت تذكر الشيء اللي فيك ما مزيانش ها سناد هذا السند الأنبياء عليه الصلاة والسلام نحتفظ عليها جول سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام فبدأوا يذكرونه ويمجدونه وأنه نجع الله في السفينة والسجاب دعوته وهو وهو أول رسولين بعد آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن تفرق الناس على على عبادته الأوثان يغوت ويعوق ونصر إلى خيره فقال لهم تقد عوت على قومي وما كان ينبغي لي ذلك يعني ذكر أنه مش خطأ هذه ولا مشي خطأ مشي خطأ نعم مشي خطأ لأن آدم من باب ما يسمى بحسنات الأبرار سيئات سيئات المقربين نوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه ولكن بعد ماذا؟ بعد كم؟ بعد تسعمائة سنه وخمسين سنة انت شو حدي ربع ساعه ربوع ساعة ادعي عليه بيش بالويل والطبور هلانية الله وارض من عليها هو صبرت تسعمائة وخمسين واش انت تقدر تسبر تسعمائة وخمسين ساعة؟ ساعة ماشي سنة ولا تسعمائة وخمسين دقيقة ولا تسعمائة وخمسين ثانية لا كل ما كنت ترد عليه في البلاصه قال جبر الله ما كيس سجبلك به أدوك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كيسترك ترك ما كيس كله لهذا هو بعد تسعمائة وخمسين سنة قال لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يريدوا ها يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا قال العلماء هل حكم على المستقبل؟ هل أشحكم على أولادهم؟ شير التجربة. هذه الدراسات المستقبليه قام بها سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام على لانه كان كي يعيش معاه واحد وكبر وكفر بنوح عليه الصلاه والسلام من اللي كيكبر كي ولدو كيديه كي كياخذ كي هذا الرجل هذا لا يغرنك هذا الرجل فيوصي ابنه اولاده ويوصي احفاده أن لا يؤمنوا لا فاجرا كفار لأنهم اللي ولدوا باش ما يتبعوش شي نوح عليه الصلاة والسلام يعني استقرأ انهم لا يذلون الا فاجنك الفرئ صقروه من ماذا من الماضي اي من ماضيهم طويل 1000 1000 سنه الا 50 عام. عاما اذابوا الى غيري سيرقربوا على شيء وحدهم اخر عند ابراهيم عليه الصلاه والسلام ويذكرون مزاياه ومنقبه وانه ابو الانبياء وانه خليل الله وانه, وأنه. قال لهم كذبتوا ثلاث كذبات انا كذبت ثلاثه مرات مشان انا كان كذب لا تفقدت في العام واللف واللف <تصفيق> الثاني والعياذ بالله مزاف <تصفيق> ثلاث كذبات وهذه كذبات ما شيء كذبات هي ما يسمى في البلاغة بالتورية كتعبر بالكلمات احتملوا معنايا ان تريدوا أبعدهما هذا هو المقصود لما قال أختي ولما قال إني سقيم ولما قال بل فعلوا كبيرهم هذا. هذا ويقصد الكبير المتعالى الذي لا يريد أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى إنها أغتي في الدين إن سقيمون بما كنتم تمارسون وبما كنتم تفعلون لأن المرض القلبي المرض الإنسان لا ما يقدرش يشوف هذا الشيء الذي يديره للمشركون ولكن قلبوا على غيره مشاول موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم نفس الكلام قتلت القبطية ما ينبغي أن يقصوا له ذهبوا يا عيسى عليه الصلاة والسلام ولكن عيسى لم يذكر خطيئة في صحيح لم يذكر خطيئة لماذا لم يذكر خطيئة لأنه لم ينخسه الشيطان حين يولد بسبب دعاء حنى وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرجيم دعت له جدته لأنه ما يمس الشيطان فعلا ما يمس الشيطان مقرب الشيطان قال النبي نفسنا ما من مولود إلا وينخسه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها ولكن مع ذلك قال لهم يذهبوا إلى غيري قال لهم ألا شوعة آخر يذهبوا إلى محمد ولحظوا هذا هو سبب السياق هذا الحديث كله يذهبوا إلى محمد فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانت المزية أو المزية التي ذكرها عيسى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى النتيجة معروفة سلفا شيء بحال شيء واحد مثلا معرفة شنو كين في. نتيجة ديهم زيانة ولكن معرفة شنو فيها وش بحاله بحال واحد آخر اللي عنده نتيجة أصلاً؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فشفع لهم فشفع لهم عند الله فشفع أي فقبل الله شفعته لما سجد عند العرش وكان الفصل وكان الحساب. قال بعضهم أراد غفران ما وقع وما لم يقع. أي أنك مغفور لك ما وقع وما لم يقع. أي أنك مغفور لك سواء وقع شيء أو لم يقع فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك قال مكي مكي بن أبي بن أبي طالب صاحب صاحب قلوب وصاحب الكتب الكثير في, في في القرآن وعلوم القرآن نعم قال جعل الله المنة سببا للمغفرة جعل الله المنة شنية المنة الفتح إنها فتحنا لك فتحانا مبينا ليغفر لك جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده أي المنه من الله والمغفرة من الله وكل من عنده لا اله غيره منة بعد منا وفضلا بعد فضلين شوف الكلام كيف, كيف ترزوا العلماء قال لك الفتح من الله والمغفرة من الله قال لي فتحنا لك ليغفر لك ما كنت سنشي شي حاجة تصدر منك انت عادي يغفر لك لأن شن هو الأصل؟ أن يستغفر العبد ليغفر الله سبحانه وتعالى هنا لا فتح الله على عبده وغفر لعبده فكانت المنة منه وكان سبب المنة منه سبحانه وتعالى وكذلك يكون الإكرام وكذلك يكون الإنعام ثم قال ويتم نعمته عليك قيل بخضوع من تكبر عليك بخضوع المتكبرين من تمام النعمة للرسول صلى الله عليه وسلم أن خضعت له الجبابير أن خضع له جبابرة الشرقي وجبابرة الغربي يعني قبل أن يصل اليهم وقبل أن يغزوهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل بسماعهم لخبره يرتعيشون ويرتعدون نصرت بالرعب مسيرة شهر الرعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أبيء أعطيك واحدة مقارنة قال نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور ريح الدبور هي التي تأتي من الإدبار من الغرب أهلك الله عز وجل بها قوم عاد ريح الصبا هي التي تأتي من من القبلة من الشرق نصر الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم هذه ريح وهذه ريح ولكن شتانا بين الريح الناصرة والريح المدمرة والريح المدمرة نصرت بالصباء أهلكت عاد بالدبور وقلنا النبي بالرعب مسيرة شهر أي بلغ الرعب في قلوب الأعداء مبلغا عظيما على مسيرة شهر من المدينة المنورة والدليل على ذلك قوله إرقل لأبي سفيان لئن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين مليدر هراق الهرق الوحد اجتماع حول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يدعو إليه ونسبه وآباءه هل كان من آبائه من ملكين هل كان يغذير سأل عن خلاقه سأل عن تعامله فأخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخون وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغذير وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصلا وصدقتي والعفاف وصلة الرحم وإلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا فقال له هيرقل إن كنت صادقا فيما تقول فسيبلك تحت هاتين يعني استنتاجا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم علم هيرقل انه سيملك القدس وما حول القدس والشام كلها وشمال إفريقيا كلها والأندلس كلها ولم أشارق الأرض ومغربها كلها ما بقي ليوم بيت من حجر ولا مدر إلا وذكره القرآن بعز عزيز أو بذلي دليل ولو من إداعة لندن إداعة لندن تسمع له القرآن الكريم يعني حتى لا مبغاش يقلب في القنوات كي يسقط فيه في المجد ها هو يسمع له في فضاره أحب أم أحب أم كريم هو كي يقلب, كي يقلب على شيء مصيبة فإذا بالمجد كي عليه بالقرآن ولا الفجر كان عليه بالقران الكريم فاذا به يعني يسمع القران في بيته ب بعز عزيز او بذلي او بذلي دليل هي العالم هذا لانه الانه اولا عالم وحزاء حذاء يعني ينظر في, ينظر في النجوم ينظر في, في يفسر الرؤى وي وينظر في في, في النجم ان كنت صادقا فيما تقول فسامل كنت قدمي هاتين ولكنك نقف دائما على هذه النقطتان إن كنت صادقاني بما تقول أنه يملك خمسين ألف دبابة خمسين ألف رأس نووي ستين ألف طائرة إف، افتين وخمسين ياك وش الشيء اللي قال لي ابو سوفيان لا مش الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك الجدران النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك المادة ولكنه يملك القلوب لم يملك القلوب بالإرهاب والخوف والترويع، ولكنه ملك القلوب بالأخلاق بمكارم الأخلاق هذا الغزو الأخلاقي مش الغزو المادي مش الغزو العسكري ملك هذه القلوب بالغزو الأخلاقي ان كان هذا الرجل يصدق فسيصدقه الله سبحانه وتعالى وينصره كان هذا الرجل أمينا فانه يستحق أن يكون قد بسط الله عز وجل آمنته على الأرض كلها إلى غير ذلك إلى غير ذلك إذا بخضوع من تكبر عليك وقيل بفتح مكة والطائف ويتم نعمته عليك بفتح مكة والطائف، فعلا مكة والطائف هما قرية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه نشأ فيها وهذه جارتها ولما استعصى عليه قريش ذهب إليش إلى الطائف لعله يجد في سادة القيف من يؤوي حتى يبلغ رسالته رسالة ربي وهم عندما ينظرون إلى الوحي وإلى رسالة يقولون لولا لا أنزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم والقريتين هما مكة والطائف فلما فتح الله عز وجل عليه مكه والطائف يعني انتهى كل شيء بالنسبه لقريش انتهى كل شيء بالنسبه للزعامات العربيه عندما تخذه القريتان اللتان كانت مؤهلتين ليخرج منهما رجل عظيم اذا لم يبقى ما يقال بعد ذلك هاتان القريتان المرشحتان ليخرج منهما رجل عظيم خدع تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من تمامي او من اسمام نعمه الله عز وجل عليه وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك في الاخره يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك في الاخره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولا ما مرفوعش ما يقول مؤذن الله اكبر إلا وقال شهد ان محمد الرسول الله فيسمعها الحجر والمدار والجن والإنس ويسمع كل شيء بأن محمد رسول من عند الله عز وجل وينصرك وينصرك ويغفر لك فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدوي له وفتح أهم البلاد أهم, أهم مكة والطائف وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة ونصره النصر العزيز ومنته على أمته المؤمنة بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم فين هو كيقرا سورة الفتح ولكن بالقلم ديالو لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها نعم هدى الطمأنينة أو السكينة التي أنزلها الله عز وجل على الصحابة بسبب ماذا بسبب صدقهم في بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت أي بايعوه على أن لا يتخلف واحد منهم على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نصرة الدين الله عز وجل فما إن تمت البيعة حتى فتح الله لهم عز وجل سبيل سبيلا آخر وهو الصلح والمصالحة وبيعوا الموت على الشهادة في الله فلما أقروا بذلك جعل الله لهم فتحا آخر لم يكلفوا فيه شيئا أي لم يكلفوا فيه إزهاق الأرواح وسفك الدماء ولكن بعد ماذا بعدما استعدوا على التضحية بعدما استعدوا على الموت جميعا واحدا تلو الاخر فأنزل الله عز وجل عليهم السكينه والسكينه اعلى درجات الايمان الايمان درجات وعلى درجات الايمان السكينه يقول سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام بلا ولكن لي أطمئن قلبي اولم تؤمن قال الله عز وجل اولم تؤمن قال بلا لي كين ولكن أبغيت واحد درجة عالية في الإيمان اللي يطمئن قلبي قال بلا ولكن ليطمئن قلبي هل يحتهم مؤمنون لقد رضي الله عن عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم ف أشكت ماذا تقضي فترتيب وتعقيب كين الايمان هل الايمان علم الله به علم الله عز وجل بإيمانهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أي وعدهم بفتح بفتح قريب وهو فتح خيبر التي سيغنمون منها ما يفتحون به مكة ومنته على أمته المؤمنين بالسكنة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم عند ربهم بعد وفوزهم العظيم فوزا عظيما وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لزنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم أي العن العدو وبعدهم من رحمته سبحانه وتعالى وسوء من قلبهم ثم قال تعالى إِنَّا أَرْصَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا هذه أواسط سورة الفتح يعني قريبا من, من أواسط سورة الفتح إِنَّا للرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا لأمتك وعلى أمتك وأمتك شاهدة على الأقوام السابقة ومبشرا لمن آمن بك وصدقك ونذيرا لمن خالفك وعصاك لمن خالفك وعصاك زيد ليتومنه الخطاب لمن نارسلناك خطاب لمن اللي الخطاب لمن للمؤمنين مو ميني؟ نشكيت ماذا؟ تلوين الخطاب أو الالتفات؟ يعني أنه يلتفت من مخاطب إلى مخاطب ومن إلى متكلمين إلى غائبين ومن غائبين إلى إلى خطابين أو تكلم إلى آخر. يعني يتلون في يتلون في إن إيش هو هذا؟ إنه الضمير. متكلم معظم نفسه وهو الباري سبحانه وتعالى ارسلناك شاهد. محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ايش ماذا؟ ان بالله الالتفات لتؤمنوا بالله. بالله في في في جوج النكات البلاغيه في نكسه نكته الالتفات من التكلم إلى الغيبة ما قالش لتؤمنوا بي إنا أرسلناك لتؤمنوا بي أو لتؤمنوا بنا قال بالله وقال بالله ولم يقل به يعني عبر بالظاهر في محلي الضمير من أجل الهيبة والتعظيم لفظ الجلالة يعني يكون ظاهرا في موضع ماذا؟ في موضع الإجلال في موضع الهيبة مثلا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآية يقول إن الله يأمركم أن تودوا لما ناس. ما قالش إن امركم أن تودوا لما ان إن الله أظهر هذا الظاهر في, في, في هذا المكان مع صحته المضمري فيه من أجل ماذا؟ من أجل بيان عظمة الأمانة التي سيلقيها على أعناقه إن الله يامر بالعدل والإحسان إلى آخره إلى غيرها من الآيات يعني يكون الظاهر في موضع المضمري من نجل ماذا؟ من اجل معرفة قيمة الأمانة أو قيمة المسؤولية التي ستلقى على, على عاتق المخاطب أنا لتؤمن بالله بالله سبحانه وتعالى واحد لأن الضمير أشكت اسم الضمير كنايه والكناية تحتمل تحتمل تحتمل به هدلها تطلق على كل غائب بينما لفظ الجلاله لا يطلق الا على المفرد العالم الا على الله سبحانه سبحانه وتعالى لتؤمن بالله ورسوله ما قالش لتؤمن بالله ولك ولا اياك هذا كيف الخطاب ثم جعل أي ايضا بي بيا وبك ليؤمنوا بيا وبك لا بالله ورسوله زي وتعزروه ها وكلمون عدتني في الخطاب وتعزروه راجعون إلى الضمير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزروه وتوقروه راجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زي وتسبحوا راجعني إلى إلى الله عز وجل, وجل. لأن مذكوران بالله ورسوله فبعض الضمائر تعود على الله وبعض الضمائر تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم الضميران الأولان عائذان على الرسول صلى الله عليه وسلم تعزرو وتوقرو الضمير الأخير يعود على الله عز وجل وتسبحون يعني في لف ونشر مشوش هيك اللف وجميع البلاغيون اللف والنشر مشوش، لان الاخير يعود على الاول والاول و... الاول يعود عليه على الاخير لتؤذروه وتوقروه تعود الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الاخير في الترتيب عاد الضمير الاقرب مذكور الى اقرب مذكور ثم وتسبحه عائد الى الله الى الله سبحانه وتعالى لان التسبيح لا يناسب الى الله سبحانه وتعالى ومن المفسرين من ذهب إلى أن الضمائر كلها تعود على الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي الله سبحانه وتعالى بمعنى تعظموه بمعنى تنصروه وتعزروه وتوقروه بمعنى تعظموه وتسبعوه تسبح بين عندئذ نقول ما معنى تنصروه ما معنى تعزرو بمعنى تنصرو لأن تعزرو قرية تعزرو وقرية تتع بزايين مصيبة الزاي والراء بزاييني تعززوا بمعنى قوو وتأيده لأن تعزيز في اللغة يعني ماذا أقوىة وضرب لهم مثلا أصحاب القرية يجاء هم الرسلونا زى إذا رسلنا مسنين فعززنا بثالث أي قويناهما وأيدناهما بثالث فما معنى نصرت الله عز وجل واش الله سبحانه وتعالى ينصر أو لا ولا ينصرنا الله هو من ينصره إن تنصر الله ينصر, ينصر. ايش ينصر هو في ذاته ينصر في دينه ينصر في عباده إذا نصرت عباد الله فقد نصرت الله وإذا حاربت عباد الله فقد حاربت الله من عذى لي فقد فقد آذنته بالحرب إن الذين يحاربون الله لا يحارب في ذاتي إنما يحارب فيا في دينه وأمته إنما جزأ الذين يحاربون الله ورسوله حاربون الله في ماذا؟ في الدين عندما تحارب دين الله فأنت تحارب الله عز وجل عندما تحارب عباد الله فأنت تحارب الله عز وجل ومن حارب الله عز وجل فهو هو المغلوب فهو فهو المغلوب من حارب الله عز وجل الله عز وجل لا يغلب غالب على أمره سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده لا معقب لحكمه لا راد لقضائه والله من ورائه محيط ولكن نصرته تعني نصرة دينه فمن نصر دين الله نصره الله سبحانه وتعالى. إذن يقول القضاء رحمه الله فعد حسنه وخصائصه من شهادته على امته لنفسه بتبليغه الرسالة لهم وقيل شاهدا لهم بالتوحيد على مراتب الشهادة شهد عليهم بالإبلاغ بمعنى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا هل بلغت قالوا نعم بلغت وأديت ونصحت قال الله مشهد اشهد فشهده بيش بالإبلاغ أنه بلغه وبرئت دمته صلى الله عليه وسلم وقيل شهيد لهم بالتوحيد أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الأمة أنها آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصدقت به وهذه أعلى معاني الشهادة أن يشهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك موحد يعني عظيم وعظيم جدا عظيم وعظيم جدا الا جابوا فيها التقدير هذا المعنى اللي ان قال لتؤمنوا به اصن لك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ما معنى بكره واصيلا صباحا ومساء يقول العلماء بكرهنا واصيلا للنهار الليل والنهار لأن بكرة من اتناش الليل تلاتناش النهار وأصيلا من اتناش النهار تلاتناش الليل إذا إيش نبقى ليه إذا نسبيه الله سبحانه وتعالى في كل في كل حال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكرة وأصيلا بكرة صلاة الصبح وأصيلا صلاة الظهر والعصر صلاة الظهر والعصر هو كي يشوف الآية خرائط لأن العلم اللي كي قرأوا شيء آية كي كي يضرب حالي لا درو القرآن أنا كل وكي شوف الآيات المتشابهات ما هي المتشابهات اللي فيها الشباة اللي فيها عدم البيان وعدم الإضاحة المتشابهات يعني المتماثلات التي تتناغم فيما بينها يعني يشير إلى واقم الصلاة لذلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهده وإلى قوله تعالى واقم الصلاة طرفي إن هاري إسنه طرفي إن هاري الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل المغرب هذو كل اللي بقوم تذكره شيء هنا هوما تذكرين تذكرين في في في في الآية في, في الآية الكريمة يعني وزلفا من الليل والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث كيدير هذا كيدير هذا هذا هذا العبارة العبارات اللي هي فيها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشئين من الدلجة بالغدوة صلاة الصبح والروحة الظهر والعصر وشئين من الدلجة, شئين من الدلجة يعني الليل هي المغرب والعشاء هي المغرب والعشاء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يعني في الصباح والعشية وذي وله بشي كملك الأوقات لما باقي الأوقات تما وله الحمد في السماوات والارض وعشيا ها دخل المغرب والعشاء وعاشيا دخل المغرب والعشاء وحين تظهرون ها هو دخل الظهر اذا بقى لي الصبح والعصر والمغرب والعشاء والظهر الا بغينا كما هما ورد في, في, في الايه الكريمه في سوره الروم في سورة الروم لا اله الا الله القران القران متناغم ولذلك اذا كان الانسان يقرأه بهذا بهذا بهذا الشكل ماشي بقى منه لأنه بحل إيش واحد يقتطف الطابق مختلف الأنواع من الفواكه يعني المليحة الجميلة ذات الذوق العالي أنه ما يشبع منه يأخذ طرفا منه هنا فيجد هذا الطرف ايضا احلى منه وهذا الطرف أيضا منه وهذا الطرف فيتلون في ماذا في أخذ تلك الألوان وفي أخذ تلك المعاني المباركة من كتاب الله عز وجل ولهذا ورد في الحديث لا يشبع منه العلماء حديث الحارث من العوار عن علي رضي الله تعالى عنه وإن كان فيه مقال رواه الترمذي في سننه فإنه ورد في لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد أي على كثرة التكرار على أنه تقرأ في الصباح العشية ولذلك كان المحضود والمحبوب هو الحال المرتاحل الحال المرسحل يعني كي يقول من الجنة والناس يبدأوا التاني الفاتحة ما يملش ماذا يقول من الجنة والناس؟ الله كملت أه؟ من الجنة والناس ويرتحل حل فرتاح فارتحل ولذلك العلماء ديولنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الذين يختموا السلكة ممكن يقفش من الجنة والناس كيقرؤوا كي من الجنة والناس ويقرؤوا الفاتحة وصورة البقرة التال أولئك هم المفرحون عادي يختموا عادي يقولوا صدق الله العظيم وباللغم لنا رسوله مصطفى الكريم إلى آخره ماذا يبين لك أنهم أملش ورسن في السلك أخرى ها أسترس... دخل في... في الريح الأخرى مع, مع القآن الكريم فهنيئا لما كانت له رحلات مع كتاب الله عز وجل ما تديروا شهدوا كل رحلات لك تديروا رحلة الشرق ورحلة إلى الغرب ورحل إلى... كتقلبوا على المنتزهات ليس هناك في الدنيا منتزهات أحلى من المنتزه من القآن الكريم الذي فيه معروشات وغير وغير معروشات كما قال الله سبحانه وتعالى وغير مع نعم إذا ومبشرا لأمته بالتواب وقيل بالمغفرة ونذيرا أي منذرا عدوه بالعذاب وقيل محدرا من الضلالات ليمن بالله ثم به أي به صلى الله عليه وسلم ما سبقت له من الله الحسن ويعزروه اي يجلونه وينصرونه ويبالغون في تعظيم ويوقروه يعظمونه وقرئ ويعززوه بزايين من العزي تعزيز اي تقويه وتاييد والاظهر ان هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله ولاظهر ان هذا اي يعزره ويوقره في في حق من في حق الرسول الله عليه وسلم ثم قال ويسبحه فهذا راجع الى الله تعالى يقول قد فهذا راجع الله تعالى قال ابن جميع صلى الله عليه وسلم في هذه الصوره نعمون مختلفه جميع صلى في هذه الصوره نعمون مختلفة من الفتح المبين وهو من اعلام الاجابه ارض لبمزيان وجبتوا الاقلام ولا الانسان المقصود يكون بحال كما, كما جاء في الحديث رفعت على قلم الصحف لانك تكون بعض الفوائد خصك ديرها قدامك ودائما تشوفيها وتشوف وتشوف الدلاله ديالو الابعاد ديالها غادي نفعك في حياتك كلها هذه الخلاصه ديال من عطا الى رحمه الله تعالى في هذه الايه يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة أن مختلفه مختلفة من الفتح المبين وهو من أعلام الإجابة لأن الله سبحانه وتعالى لا يفتح إلا لمن أجاب له إذا كنت على شيء واحد فتح ليك على كيدل أجابك ما فتح شيء ره ما جاوش في الدار دار كنت تتعيه وترجع فاذا فتح فهذا دليل على ماذا على الإجابة والمغفرة وهي من أعلام المحبة إذن الفتح من علام الإجابة والمغفرة ليغفر لك من علام المحبة من أحب أحد إذا أحب عبد عبدا تجاوز عنه كل ما يرتكب حتى قال بعض الشعراء ما معناه أن ما يقدمه المحبوب لحبيبه من التعذيب فإنه يعود عذبا أي يعود حلوا ويعود مستمر أن يستمرئه ويستلزه كلما يصدر من العبد فهو بالنسبة إليه حلو مزيان فالله سبحانه وتعالى لما غفر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه قبله كله فهذا من علام المحبة وتمام النعمة من علام الاختصاص إذا اختص الله عبدا أتم عليه نعمته والهداية من علام الولاية ويهديك صراطا مستقيمه الهدايه من علام الولاية أي أن الله وليك وأرشدك إذا أردت الإنسان أن يهتدي إلى أمر ما ماذا تفعله؟ ترشده وإذا لم تريد أن يهتدي تقول له لا أدري تخليه خليه تايب قي يضروف في الشوارع ويدور في شوان ولكن من لك له آه أنت كتشوفه كين هذا القضي ولا ما كينش شو واحدة غير كتشوفه كيعجبك كتأخذ بيديه طوص فيما بغا شو واحدة أخر كتشوفه ما شيء هو هذاك كتقوله الله عاون كتفك منه في البلاسة فالله سبحانه وتعالى من اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فأحبه هداه فهذا من أعلام الولاية أي أنه ولي محمد صلى الله عليه وسلم ومن وليه الله سبحانه وتعالى نام فالمخاوف كلهن أمانوا فالمغفره تبرئة من العيوب وتنام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة والهداية هي الدعوة إلى المشاهدة فمن هداه الله إليه فقد دعاه إلى مشاهدته ومن دعاه الله سبحانه وتعالى إلى مشاهدته فلم ينقصه من, من النعم شيء. أي فمن نظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. كما ينظر إلى الشمس ليس دونها سحاب ولا إلى القمر ليس دونها سحاب. فليس هناك نعمة أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. يعني الكلام ما يزال طويلا في هذا الفصل والوقت يداهمنا. نعود إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس اللاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. سأل الله لنا ولكم. أن يمن علينا بما من به على النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح المبين والمغفرة لذنوبنا والستر لعيوبنا وإيدنا وتقويتنا على أعدائنا وحماية بلدنا وأمننا وأمتنا وحماية ولي أمرنا وجميع أهل بلدنا وسائر بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها انه ولي ذلك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين